Bismillahi rrahmani rrahim Ha mim wal kitabi l-mubin Inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun l فف نَضب نكُ الذِكَرَ صَفح أَنكُتُم طَوْمَم مُسَّرفين وَوكَمَّ رسَلنا مَِّ بِم فيِي الأوَلين وَمتِ مَِّ بِ إلا كانَ بِي يتَزئون فأَْ لكنَ شَدَّ منه مشا و مظالم الاولين ولنسالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون ان خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مندا وجعلنا لكم فيها سبلا لعلكم تنتهوا والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا بي بلدة ميتاة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على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 انسان لكفر مبين ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاهم بالبنين واذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجوه مسود وهو كظيم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 119. أم آتيناهم كتابا من قبله فهو به مستمسكون 110. بل قالوا إنا وجدنا وَكَذَٰلِكَ كَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ امْتَرِفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُونَ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهَاتِنَا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارٍ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ آباءكم قالوا إنا بما أنسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذي فطرني فانه سيهذيني واجعلها كلمه باقيه في عقبيه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء اباءهم حتى جاء اول الحق ورسول مبين ولم ما 119. قالوا, قالوا هذا سحر وإنا بالكافرون 110. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 111. أهم يقسمون رحمة ربك 112. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 سقفا من فضه سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لم متاع الحياه الدنيا والاخره عند 124. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 125. وإنهم ليصدونهم عن السبيل 126. ويحسبون أنهم مهتدون 127. حتى إذا جاء بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفاكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما 119. فإنا منهم منتقمون 110. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 111. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط يُرِنَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مِن مِن سُورَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءُ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِّن لَّا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا كَانُوا أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ شَفْنَا عَنَهُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمَ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ أَمْ أَنَا وَمَهِينٌ وَلاَ يُكَابُون فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ قَتَرِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَطَعَنُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَلَمَّا آسَفُونا تَقَمَّنا مِنْهُمْ فَأَورَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَعْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُمْتَ مِنْهُ يَصْدُرُونَ وَقَالُوا 119. جعلناه مثلا لبني إسرائيل 110. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 111. وإنه لعلم للساعة فلا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 تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه لا الذي وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتوها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها اَضْرَعَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرا ونجواهم بلى ورسلنا لديهم سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماوات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 وَلَقَدْ هُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ فَكُونَ